ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم دعو الذي تغتلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا فراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليل هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا موی ملا جنوتی من ذهب وأسواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ لعيب وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاتهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم غالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ضرمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال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 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنَّ عِنْدَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ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 لوحمان و لو زن بچ نام د سمال رمپو سما چیو بین لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آباتكم لولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تات السماء بدقان مبين يُوشَنَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ لَّدِيدٌ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ مُّبِينٍ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا معلم چا کی بھولا دلا ان شل کبھی مون والی راؤ نیا إلي عباد الله إني لكم رسول نمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلة إنكم متبعون وترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون